ك ا ي ا ي ن ربك عبده زكريا No عظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيقا وإن donde يا زكريا إنا نبشرك بظلق يا ذكي يا إنا نبشرك بأنا يكون ليه وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك الله الله الله, الله, الله. وَقَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَلِينٌ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِنْ قَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا اذكرني يا اننا نبشرك بغير لام قَالَ لَوْ رَبِّي أَنَّ يَكُونُ لِعُلَاهم وَكَانَتْ مُرَآتِيَ عَقِيمًا وَقَذَفَ لَوْ تُؤْمِنُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كذا ألا كن لي كقوله بو كن قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ فَتَكُونَ مِنَ God. Oh. parce que س بخوج على قوه مِ المحرابث ح لدي أنأَ أن سّحوهك خت am mm -hmm. في الكتاب مو يميذ تغظت من أهلها م كان صلاح <تصفيق> Oh, oh. What pa oh. ه حعمللت به تبذت ب fa فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سيري فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب